نلتقي مع الدرس الثالث من دروس تفسير القرآن الكريم وهذا اللقاء بعنوان جمع وترتيب القرآن فإحنا في اللقاء الأولان لو تتذكروا تكلمنا عن معنى تفسير القرآن معنى كلمة التفسير وأهمية التفسير وتكلمنا عن تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحة هذا في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني تكلمنا عن تنزل القرآن الكريم كيف نزل القرآن الكريم ولماذا نزل القرآن الكريم على المصطفى صلى الله عليه وسلم مفرقا الآن في هذا اللقاء الثالث نتكلم عن جمع القرآن وترتيب القرآن هذا القرآن الذي نذل على المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف جمع وكيف رتب وكيف وصل إلينا بهذا الترتيب هذا ما سنعرفه أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك لذلك هذا اللقاء سيكون في بحورين أولا جمع القرآن ثانيا ترتيب القرآن خلينا نبدأ بأولا على بركة الله تعالى أولا جمع القرآن الكريم كيف جمع القرآن الكريم حتى يصل إلينا بهذه الصورة أيها الأحبة الكرام لازم تعرفوا أن القرآن الكريم جمع على ثلاث مراحل القرآن الكريم يا إخوان الكرام اتجمع وصلنا على ثلاث مراحل في ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب كيف حدث ذلك؟ كيف جمع القرآن في المرحلة الأولى في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول لك طبعا أنت عارف وزي ما قلنا قبل كده أن القرآن الكريم كان ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل جبريل ينزل إلى المصطفى يقرأ عليه القرآن طيب جميل جدا فكان يعمل إي بأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أصحابه كان يقرأ القرآن الكريم بين يدي أصحابه رضوان الله عليهم فمنهم من يحفظ القرآن ويتقن حفظ القرآن إتقانا تاما حفظا تاما كحفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة كانوا كثر أنا مش بقول أن كل الصحابة حفظوا القرآن الكريم تاما لكن كثير من الصحابة حفظوا القرآن الكريم كاملا والذي أنا عايز أقوله أن القرآن الكريم جمع كاملا ورتب ترتيبا كاملا في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خلاص يبقى كان المصطفى يقرأ القرآن على أصحابه فمن الصحابة من يحفظ القرآن الكريم كاملا زي مين من الصحابة زي الخلفاء الرشيدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي زي مين كمان زي سالم مولى أبي حزيفة زي عبد الله بن مسعود زي زيد بن ثابت زي مين تاني زيد بن ثابت زي مين كمان يا جماعة زي حتى, حتى أمهات المؤمنين يعني عائشة رضوان الله عليها أم حفصة يعني من, من الصحابة كثير من حفظ القرآن الكريم كاملا كاملا وحتى حجب لك دليل على أن هم كانوا كثر وكانوا يسمون القراء الحفاظ ذلك كانوا يطلقون عليهم القراء ليه القراء؟ طبعا لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه فكانوا يسمون القراء طيب حجب لك دليل أن هم كانوا كثر في معركة اسمها معركة بئر معونة حدثت في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثت ليه؟ أن سبعين قارئ أو سبعين حافظ من حفظة القرآن الكريم الذين كانوا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسلهم النبي لتعليم بني سليم القرآن الكريم فهم في الطريق عند بئر معونة خرج عليهم حيان من بني سليم يعني قبيلتان قبيلة, قبيلة رعل وقبيلة ذكوان خرجوا على هؤلاء الصحابة السبعين قارئ وقتلوهم يعني القبيلتين اللي هم رعل وذكوان دولت قتلوا السبعين صحابي الذين يحفظون القرآن الكريم آه طب لما هم يعني اللي بيحفظ القرآن اللي قتلوا سبعين يعني عدد الحفاظ أدئيه يبقى كثر بفضل الله سبحانه وتعالى طيب لما حدثت هذه المعركة آه هنا بقى هنا بقى المرحلة دي مرحلة جمع القرآن الأولى في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أهم صفة بتميزها أن القرآن حفظ في الصدور يعني في صدور الرجال القرآن حفظ وجمع في الصدور بس كده لا وفي الصطور في الصطور يعني إيه يعني أنت عايز تقول أن القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيوة القرآن الكريم كتب كاملا في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش محفوظ في الصدور بس لا وكمان في السطور طب ازاي وازاي كتب وكتب على ايه على ورق من بتاعنا ده طبعا ما كانش في ورق من بتاعنا ده امال كيف كتب القرآن في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كتب القرآن الكريم على ثلاث أشياء كتب على كتب على الرقاع وكتب على العسب وكتب على اللخاف يعني ايه الكلام ده عم هشام انت بتتكلم عربي ايوه بتتكلم عربي بس خلي بالك هوضح لك دلوقتي كتب القرآن الكريم على على, ال على الرقاع يعني ايه الرقاع الرقاع عن الجلود نوع معين من الجلود كان يكتب عليه القرآن وعلى ايه تاني انت قلت على ايه تاني وعلى العسب العسب جمع عسيب والعسيب هو إيه؟ جريد النخل الجزء العريض من جريد النخل ده كان يقشط وكان يكتب عليه القرآن الكريم طب وعلى ايه كمان انت قلت كلمة ثالثة كده وعلى اللي خاف ايه اللي خاف دي اللي نوع نوع معين رقيق من الحجارة كان يكتب عليه القرآن الكريم الله اكبر ان نحن نزلنا الذكر وان له لحفظون هذه الاية عايزك ترددها دايما وانت بتسمع هذا الكلام خصوصا عن جمع القرآن عشان تعرف كيف حفظ الله كتابه وكيف جمعه سبحانه وتعالى خلي بالك لان ربنا قال في القرآن الكريم ها لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه خلي بالك قال ايه ان علينا جمعه وقرآنه آه يعني إحنا هنجمعه بالطريقة بتاعتنا وكمان هنعلمكم إزاي تقره إن علينا على مين؟ على الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه آه يبقى أول مرحلة لجمع القرآن الكريم كانت في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في الصدور وفي السطور جمع في صدور الرجال وكتب على على الجلود وكتب على جريد النخل وكتب على إيه؟ وكتب على على الأحجار الرقيقة يبقى دي أول مرحلة من مراحل جمع القرآن الكريم وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أأكد وأقول جمع القرآن الكريم كاملا وكتب القرآن الكريم وكتب القرآن الكريم كاملا في عهد المصطفى قبل وفاته خلاص كده طيب نيجي بقى للمرحلة الثانية مش أنا قلت لك أن القرآن الكريم جمع على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضحناها طيب المرحلة التانية المرحلة الثانية كانت في عهد في عهد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه طيب يا عم شم بقى يعني أنت كده يعني هو مش النبي والصحابة جمع القرآن الكريم كاملا في المرحلة الأولى في الصدور محفوظ في الصدور وكمان جمع وكتب وكتب على جريد النخل وعلى الرقاع اللي هي الجلود وعلى الحجارة الرقيقة أيوة طب ايه بقى لزمتها ان القرآن الكريم يجمع مرة تانية في عهد الصدق رضوان الله عليه هقول لك الجمعة التانية دي لها سبب ايه هو السبب خلي بالك معايا في سنة 12 هجرية حدثت معركة اليمامة بين المسلمين بين المسلمين والمرتدين الذين ارتدوا عن الخليفة أبي بكر الصديق واتبعوا الكذاب مسيلمة الكذاب مسيلمة هذا الذي ادعى أنه نبي وأنه يوحى إليه يوحى إليه آه مسيلمة كان بيدعي أنه يوحى إليه حتى ذهب إليه بعض الصحابة وقال له قالوا له يا مسيلمة أسمعنا شيء من الذي يوحى إليك يعني سمعنا كده عم مسيلمة الوحي اللي بينزلك. فقال لهم نعم اسمعكم فقال لهم مسلمه ادى لهم عينه بقى من اللي هم من اللي بينزل عليه بيتنزل عليه من الوحل اللي بيتنزل عليه مش الوحي فبيقول لهم ايه بقى اسمع اسمع اللي بيتنزل عليه الطين والطين وما ادراك ما الطين او لا كان بيقول لهم ايه الفيل ام الفيل وما ادراك ما الفيل له ذيل طويل وخرطوم قصير يا سلام ايه ده؟, ده وحي ده ولا وحل ده ايه كمان يا عمو مسلمة سمعنا أو كان يقولهم ايه اسمع يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين للماء تكدرين ولا الشاربة تمنعين <تصفيق> يا سلام يا مسلمة يا السلام عليك ايه كمان يا مسلمة انت عارفين صورة والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء اه عارفينها طيب فمسلمة كان يقول بقى ايه من الوحل اللي كان بيتنزل عليه اقول لك والزارعات زرعة والحاسضات حصداء فالخابزات خبزاء فالعاجنات عجنة واعد يعجن بقى مسيلمة يلدت ويعجن وقول لك دواحي ومشوح الشاهد الشاهد ايها الاحبة الكرام ان مسلمة هذا ادعى انه نبي وادعى انه يوحى اليه زي ما سمعتكم العينات بتاعته آه فارتد بعض الذين كانوا في الإسلام واتبعوا من؟ واتبعوا مسلمة الكذاب وللأسف كانوا عدد لبأس به ففي هذه الحالة جيش الصديق جيشا بقيادة عكرم بن أبي جهل في السنة الثانية عشر من الهجرة و. من الهجرة وقال وأمر أبو بكر الصديق عكرمة بجيشه أن يخرج لمقات مين لمقات مسيلمة الكذاب يعني عشان يحاربه فخرج فخرج عكرمة على رأس الجيش في الثنتاعشر الثانية في السنة الثنتاعشر في معركة تسمى معركة اليمامة وفي بداية المعركة استطاع مسيلمة أن يهزم عكرمة هزيمة النقراء في هذه الحالة. أمر أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد أن يسرع إلى المعرقة فتولى خالد قيادة الجيش فهزم هذا الدعي الكذاب هزمه خالد بن الوليد وانتهت هذه المعركة لكن بعدما انتهت المعركة دي قتل عدد كبير من قراء القرآن وحفاظ القرآن الكريم فخاف من فخاف عمر بن الخطاب على ضياع القرآن الكريم فأشار على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن في صحف الله أكبر عمر الملهم الملهم. فاروق هذه الأمة أشار على الصديق أن يجمع القرآن الكريم فقال له الصديق كيف نقوم بعمل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما عملش كده إزاي يا عم إحشان بقى النبي ما عملش كده بش أنت قلت القرآن الكريم كتب آه كتب بس النبي ما أمرش الصحابة أنه هم يكتبوا لكن الصحابة أيها حفظوا في الصدور ده مجهود ذاتي وكتب على الجلود والكلام ده أيها مجهود ذاتي جزاهم الله خيرا لكن هنا في أمر بقى أنتوا لازم تجمعون في صحف تجمعوا القرآن الكريم كله في صحف عمر بن الخطاب أشار بذلك على الصديق رضوان الله عليه الصديق طبعا هو الخليفة في هذا الوقت آه قال أبو بكر فما فما زال عمر يراجعني حتى حتى إن شرح صدري لذلك حتى شرح الله صدري لذلك. كان دايماً عمر بن الخطاب طبعا الصديق كان متردد فعمر بن الخطاب يقول له إيه هو والله خير هو والله خير حتى شرح الله صدر أبي بكر الصديق لجمع القرآن طيب خلاص كده الصديق اقتنع بأنه يجمع القرآن أيوة فعمل إيه فجمع أو أمر زيد بن سابت قال له تعالى يا زيد زيد بن سابت شمعنا زيد آه أصلي زيد بن ثابت ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتب الوحي الأول من أشهر كتاب الوحي في عهد المصطفى مش أنا قلت لك القرآن كتب في عهد المصطفى في المرحلة الأولى أيوة من أشهر هؤلاء الكتاب كان زيد بن ثابت وزيد بن ثابت ده سبحان الله العظيم يعني كان يعني البخاري البخاري رحمة الله عليه بوّب له باب في صحيح البخاري وسماه باب كاتب الوحي باب كاتب, وحي باب كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشهر كتاب الوحي هو زيد بن ثابت فج فناداه الصديق وهو وعمر بن الخطاب جالس مع الصديق فالصديق قال له يا زيد لقد أشهر علي عمر بن الخطاب جمع القرآن قال لي لقد استحر القتل في معركة اليمامة وذهب عدد كبير من القراء فأرى أن تجمع القرآن فقلت له يا عمر بن الخطاب كيف نفعل شيء لما يفعله رسول الله فما زال عمر يراجعني ويقول لي هو والله خير حتى انشرح صدري لذلك ده من اللي بيقول الصديق بيحكي لزيد بن ثابت آه فقال الصديق يا زيد تعهد القرآن فتتبعه فجمعه آه. تتبع القرآن فجمعه ده مين اللي بيقول الصديق يأمر زيد بن ثابت بأن يتتبع القرآن في صدور الرجال ومن على اللخاف والعسب والرقاع والكلام ده كله فيجمعه في الصحف قال زيد بن ثابت فوالله لو كان أمرني بنقل جبل كان أخف عليا من جمع القرآن الكريم أيوة يا جماعة ده بيجمع القرآن ده منهج أم أمان يوم القيامة فقال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل الصديق يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك دم اللي بيقول زيد بن ثابت طيب فقام زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم من صدور الرجال ومن جريد النخل ومن الجلود ومن ومن الباقي الأشياء الحجارة التي كتب عليها القرآن قام زيد بن ثابت بجمعها في صحف المرة دي جمعت في صحف صحف موحدة طيب بعد أن جمعت هذه الجمعة المرة الثانية دي جمع القرآن في صحف عن طريق أن أبو بكر الصديق أمر زيد بن ثابت بهذا الجمع فجمعه زيد بن ثابت في صحف معينة سبب الجمع دي إذا ما قلت لك معركة اليمامة وأن عدد كبير من الذين كانوا يحفظون القرآن قتلوا في هذه المعركة خلاص يبقى جمع القرآن الكريم في هذه المرحلة في مرحلة الثانية في عهد الصديق جمعه زيد بن ثابت بأمر من الصديق في صحف. هذه الصحف بعد أن توفي الصديق رضوان الله عليه انتقلت إلى بيت الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولما توفي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب انتقلت إلى بيت من؟ إلى بيت حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هنا تنتهي المرحلة الثانية من مراحل, من مراحل جمع القرآن الكريم الآن ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم والتي كانت في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان. يبقى المرحلة الأولى كانت في عهد المصطفى، المرحلة الثانية كانت في عهد الصديق، المرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان بن عفان رضوان الله عليه. ودي كانت ليها سبب. برضه أيوة كانت ليها سبب. ايه هو السبب؟ في عهد عثمان بن عفان اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. وزادت الفتوحات واختلط العرب بالعجم وأصبح العجم يعني يكثرون الهجمات على الدولة الإسلامية من كل مكان وفي نفس الوقت هاجر عدد كبير من الصحابة إلى مختلف البلاد الإسلامية التي فمثلا أبي بن كعب هاجر إلى الشام وعبد الله بن عباس هاجر إلى العراق فكان أبي بن كعب بيعلم, بيعلم أهل الشام قراءة القرآن بطريقته وكان عبد الله بن عباس بعلم أهل العراق قراءة القرآن بطريقاته إذا عم شمل بتقوله ده إيه بطريقته وبطريقته هو القرآن الكريم ليه كذا طريقة آه ليه كذا طريقة وعشان تفهم الحكاية دي لازم أقولك حاجة مهمة جدا في صحيح البخاري ومسلم وغيره حدث أن أو روى البخاري ومسلم وغيره يعني أن عمر بن الخطاب كان يصلي مأموم خلف هشام بن حكيم خلف هشام بن حكيم فسمعه عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان بطريقة غير التي تعلمها بها عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب كدت أن أساورهم في الصلاة يعني كنت عايز أروح أجيب هشام بن حكيم ده واتخاني معه وقوله اللي أنت بتقوله ده فانتظرت بعد بعد انتهاء الصلاة فذهبت إليه الى هشام بن حكيم ولببته بردائه يعني عمر بن الخطاب مسك هشام بن حكيم وخنقه بردائه برداء هشام بن حكيم وقال له من أقرأك هذه الصورة من اللي علمك الصورة ده قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كثبت فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال له يا رسول الله سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بطريقة غير الطريقة التي أقرأتنيها يعني بالطريقة غير اللي انت علمتها Terror فقال له أرسله يا عمر الله الرحمة المهدا صلى الله عليه وسلم سيبو يا عمر فقال النبي لهشام بن حكيم اقرأ يا هشام فقرأ هشام بن حكيم بنفس الطريقة التي قرأ بها في الصلاة وبعد أن انتهى قال النبي هكذا أنزلت فقرأ فقال لعمر بن الخطاب اقرأ يا عمر فقرأ عمر بن الخطاب طبعا بطريقة تانية تختلف عن طريقه هشام بن حكيم فقال النبي هكذا أنزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن إنما نزل إنما نزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه تاني كده قال النبي إن هذا القرآن إنما أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه يعني إيه سبعة أحرف؟ يعني سبعة لهجات أو سبع أوجه لأن العرب قبائل العرب لها لهجات كثيرة يعني مثلا عند قبيلة هذيل قبيلة عربية أصيلة ما كانتش تعرف تنطق حرف الحاء فكانت تنطق حر يعني الحاء تنطقه تنطقه عين تنطقه إيه عين ففي وجه من أوجه قراءة القرآن الكريم بدل ما يقوله حد تاهين يقوله عتاعين عتاعين خلاص كده يبقى يبقى نزل القرآن على سبعة أحرف لتسهيل القراءة على العرب في بداية الوحي وخلي بالك السبعة أحرف دولة للتأريخ النظري فقط لكن دلوقتي خلاص ما بقاش لها أي لازمة وفي فرق ما بين الأحرف السبعة اللي أنا قلت لك عليها دي وفرق ما بين القراءات السبعة اللي موجودة النهاردة الفرق إيه؟ الفرق ان الأحرف السبع دي يعني الأوجه السبعة يعني لهجات العرب قديما إنما القراءات السبعة الموجودة دلوقتي لا بتختلف تختلف في المدود وأحكام التجويد خلاص عرفت الفرق الفرق ان الأحرف و الأوجه دي المقصود بها ايه المقصود بها لهجات العرب القديمة إنما القراءات السبعة المقصود بها اختلاف أحكام التجويد خلاص كده طيب إذا أنا عايز أقول بقى إيه سبب الجمعة الثالثة التي جمعت في القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فكان كان الصحابة يلتقون في اللي هم موجودين في العراق وتعلموا القراءة على طريقه عبد الله بن عباس والصحابة اللي في الشام اللي تعلموا القراءة قراءة القرآن عن طريق أبي بن كعب طبعا الطرق مختلفة ما كانش في مشكلة. لكن لما كانوا يجمعوا الصحابةة لقتال الكفار يعني مثلا في معركة حصلت في الشام معركة ارمينيا تجمع الصحابة اللي في العراق واللي في الشام والتقوا مع بعض كلهم معركة ثانية حصلت في العراق معركة اذربيجان التقى الصحابة اللي في الشام واللي في العراق وحاربوا في هذه المعركة وانتصروا على اعدائهم لكن حصلت مشكلة حذيفة بن اليمان لاحظ ايه بقى حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان الصحابة اختلفوا في قراءتهم للقرآن الكريم لأن كل الصحابة بيقرأوا بطريقة مختلفة والصحابة بتوع الشام لما سمعوا طريقة مختلفة عن الصحابة بتوع العراق اقتتلوا وكفر بعضهم بعضا غيرة على كتاب الله سبحانه وتعالى ده فاكر نفسه بيقرأ صح وده فاكر نفسه بيقرأ صح ومغلط الثاني مع أنهم كلهم بيقرأوا صح فهنا أفزع الأمر حذيفة بن اليمان وذهب إلى خليفة المسلمين آنذاك عثمان بن عفان قال له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أدرك الأمة أدرك الأمة حتى لا يختلف في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى فهنا بقى عثمان بن عفان عمل إيه طبعا أنا قلت لك أن الصحابة في الشام بيقروا بطريقة غير الصحابة اللي في العراق لأن القرآن نزل على سبعة أحرف بس اللي في العراق مش فاهمين واللي, مش واللي في الشام مش فاهمين فكفروا بعد وقتتلوا والكلام ده كله فهنا لما حذيفة بن اليمان أخبر بذلك عثمان بن عفان عثمان عمل إيه؟ أمر زايد بن ثابت مرة تانية أيوة بس المرة دي بقى معا مين معاه عبد الله بن الذبير ومعاه هشام بن عبد الرحمن بن حارثة ومعاه صحابي آخر أنا لا أذكر اسمه الآن لكن إن شاء الله في اللقاء الرابع سأقول لكم عليه إيه اللي حصل أمر عثمان بن عفان هؤلاء الأربعة أن يجمعوا القرآن يجيبوا وبعد كده عثمان بن عفان أمر حفصة أنها تدي له الصحف اللي عندها اللي جمعت في المرحلة الثانية في عهد الصديق رضوان الله عليه أمر إن هي تجيب الصحف اللي عندها وقال لذايد بن سابت وعبد الله بن الزبير وقال للصحابي الآخر وقال لهشام بن عبد الرحمن بن حارثة قال لهم تجيبوا الصحف دي وتجمعوا القرآن اللي فيها فيه مصحف واحد مصحف إمام واحد وبعد كده تعملوا عدة نسخ من هذا المصحف وتوزعوه على كل قطر من الأقطار الإسلامية بس تجمعوا القرآن الكريم على لسان واحد على حرف واحد وهو لسان قريش مش على سبع أحرف بقى مختلفة لا على لسان قريش عشان كل الأقطار الإسلامية يقرأ القرآن بطريقة واحدة يعني هنا سبب الجامعة دي أن عثمان بن عفان أراد أن يوحد القراءة في مختلف الأقطار الإسلامية التي قرأت القرآن على لهجات مختلفة وعلى أحرف مختلفة كما نزل القرآن وكلها صحيحة لكن هنا عثمان بن عفان حتى يمنع الفتنة ما بين الصحابة أراد أن يقرأ القرآن على لسان قريش على لسان واحد على حرف واحد على لهجة واحدة فبالفعل زيد بن ثابت وبقيت الصحابة الذين كلفهم عثمان بن عفان عملوا إيه؟ أخذوا الصحف اللي موجودة في بيت حفصة أخذوها وجمعوا القرآن منها في صحيف في مصحف واحد المصحف الإمام اللي هو ما بين إيدي نحن دلوقتي جمع القرآن في مصحف واحد ونسخت منه عدة نسخ وزعت على كافة الأقطار الإسلامية حتى يقرأ المسلمون كلهم القرآن الكريم بطريقة واحدة وبلهجة واحدة خلاص يبقى دي المرحلة الثالثة التي جمع فيها القرآن الكريم عرفت كيف جمع القرآن الكريم جمع القر... والمصحف الإمام داخل لبالك الجمع في عهد عثمان هو هي دي الطريقة اللي معنا دلوقتي هي دي اللغة اللي معنا دلوقتي هو ده الحرف اللي معنا دلوقتي اللي هو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم في بداية الأمر يبقى عرفت كيف جمع القرآن ألخص عشان أنا عارف نطولت إن في في في الكلام عن الأولا كيف جمع القرآن ألخص جمع القرآن الكريم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمع جمعا تاما كاملا قبل وفاته وكانت تتسم هذه المرحلة بالحفظ أن الصحابة كانوا يحفظ القرآن في الصدور ولكن كتب القرآن الكريم كاملا على جريد النخل وعلى الجلود وعلى الأحجار الرقيقة خلاص في المرحلة الثانية جمع القرآن الكريم في عهد الصديق رضوان الله عليه وسبب هذه المرحلة أن جمع كبير من الذين كانوا يحفظون القرآن قتل في معركة اليمامة في الثانية الثانية عشر من الهجرة ف أشار عمر بن الخطاب على الصديق أن يجمع القرآن فجمعه أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وتتبعه وتعهده وجمعه من صدور الرجال ومن جريد النخل ومن الجلود ومن الأحجار الكريمة جمعه زيد بن ثابت في صحف المرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان بن عفان وجمع القرآن الكريم سبب دي الثالثة أن الصحابة اختلفوا لما اتسعت الدولة الإسلامية اختلف الصحابة في قراءاتهم للقرآن الكريم على سبعة أحرف فاختلف الصحابة واقتتلوا وكفر بعضهم بعضا فحذيف بن اليمان أشار على عثمان بن عفان أن يدرك الأمة، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وبعض الصحابة أن يجمعوا القرآن في مصحف واحد. في مصحف واحد يجمعوه من الصحف التي جمعت في عهد الصديق ووضعت في بيت عمر ثم في بيت حفصة. أمر عثمان حفظة أن تأتي بهذه الصحف وجمع القرآن منها على لسان واحد وعلى اللي هو لسان قريش جمع القرآن في مصحف واحد وطبعت منه عدة طبعات ووزعت على باقي الأقطار الإسلامية لتوحيد القراءة في مختلف الأقطار الإسلامية خلاص عرفنا كيف جمع القرآن هذا كان المحور الأول أولا جمع القرآن الكريم طب ثانيا ترتيب القرآن الكريم آه. خلي بالك هناك في فرق ما بين ترتيب القرآن الكريم النزولي وترتيب القرآن الكريم اللي موجود في المصحف الإمام اللي معانا دلوقتي إزاي بقى؟ ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله؟ طبعا أنت عارف بقى كان ينزل القرآن الكريم؟ من يعني على حسب تساؤلات الصحابة يسألونك يسألونك وعلى حسب الأحداث وعلى حسب الكلام ده كله فالترتيب النزولي يبدأ من أول آية في سورة العلق زي ما تكلمنا في أول درس وينتهي في آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في البقرة اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دي آخر آية يبقى ده الترتيب النزولي إنما الترتيب المصحفي أو الترتيب الموجود في المصحف الآن اللي هو الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الكلام ده كله الترتيب ده ترتيب رتبه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجمع لنا بهذه الطريقة حتى الآن ونا عايز أقول لك الترتيب ده الترتيب المصحفي ده رتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه النبي للصحابة خلي بالك النبي يرتب القرآن قبل أن يتوفى ترتيبا كاملا تاما ترتيبا كاملا تاما والترتيب ده ترتيب توقفي يعني لا يجوز لصحابي ولا لتابعي ولا لأي عالم من علماء الأمة ولا لأي أحد أن يغير في هذا الترتيب لأن بعض العلمانيين الآن وبعض الذين يثيرون الفتن والشبهات يقول لك احنا عايزين نرتب القرآن ده ترتيب آخر هينشأ لنا أشياء أخرى لا القرآن الكريم رتب ترتيبا تاما في عهد النبي هو رتبه بنفسه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يغير في هذا الترتيب لأنه ترتيب توقفي من عند الله كان النبي يأمر الصحابة ويقول لهم ضعوا آية كذا في مكان, في مكان كذا وكذا أو يقول لهم ضعوا آية كذا في الصورة التي فيها كذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا هذه الآية في هذا الموضع من الصورة وقرأ عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب القربة أمره النبي أمر الصحابة أن يضعوها في صورة النحل وقال لهم أمرني جبريل بذلك إذن فالأمر بترتيب القرآن الكريم أمر توقيفي توقيفي خلاص كده طيب وفي, وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم عشان أثبت لك أن القرآن الكريم رتب كاملا في عهد النبي في مرضه في مرض الموت المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وهو على فرش الموت قال لفاطمة يا فاطمة كان جبريل يعارضني القرآن في كل عام مرة وعارضني القرآن في هذا العام مرتين فما أراه إلا اقتراب أجلي آه يعني ايه كلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمة بنته بيقول لها ان جبريل كل سنة كان بينزل ويعارضني القرآن يعني ايه يعني كان يخليني اقرأ القرآن عليه بنفس الترتيب اللي موجود دلوقتي ده الفاتحة البقرة قال عمران النساء كان جبريل كل سنة ينزل يخليني اقرأ القرآن عليه كل عام مرة بس السنة دي, السنة دي يا فاطمة نزل جبريل وخلاني اقرأ عليه القرآن مرتين أنا مش شايف إلا أنه دقت رب أجل يا فاطمة آه. الشاهد من هذا الحديث إيه؟ الشاهد من هذا الحديث أن القرآن الكريم رتب ترتيبا تاما في عهد النبي قبل وفاته ولم يترك ترتيبه لأحد من الصحابة ولو كان النبي ساب ترتيب القرآن لأحد من الصحابة لاختلف الترتيب لأن الصحاب اختلفوا لأنهم بشر لأن لهم عقول مختلفة أفهام مختلفة اختلف الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظه اختلف الصحابة هم في الطريق أذن العصر ففريق من الصحابة قالوا إيه إحنا هنصل العصر لأن النبي ما كانش قال لنا كده إلا عشان يحفزنا إن احنا نوصل بني قريظة قبل صلاة العصر فما ينفعش إن احنا نأخر الصلاة هنصل العصر وفريق تاني قال لك لا لا لا ما ينفعش ده النبي قال لنا أول حد يصلي إلا العصر إلا لما توصلوا بني قريظة مش هنصل العصر حتى لو الشمس غربت إلا لما نوصل بني قريضة نبقى نبأنصل العصر هناك اختلف الصحابة مع إنه أمر نبوي واضح وصريح وكلهم سمعوه اختلف الصحابة ومع ذلك لم ينكر الصحابة عليهم ذلك مع غلطان تغلطان غلطان والكلام اللي, احنا اللي بيحصل بنا النهاردة ده جمعهم في فريق واحد وقاتل بهم بني قريضة وانتصر على بني قريضة الشاهد أن الصحابة يختلفوا فلو كان النبي ترك لهم ترتيب القرآن لا اختلف الصحابة في ذلك والدليل على انك أنت دلوقتي تجد القرآن كله تجد القرآن متحد هات نسخة من المغرب ونسخه من مصر ونسخة من أمريكا ونسخة من السعودية ونسخة من آخر العالم كله وحطهم مع بعض مش هتلاقي اختلاف في صورة ولا في آية ولا في كلمة بل ولا في حرف ليه؟ لأن الذي رتب القرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم عرفت؟ يبقى رتب القرآن الكريم ترتيباً كاملا وتما في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى ويجب أن نعلم أن ترتيب القرآن ترتيبا توقيفي أي لا يجوز لأحد أن يقدم صورة على صورة أو يؤخر صورة على صورة خلاص كده يبقى إذن خلي بالك خلي بالك هذا هو ترتيب القرآن الكريم وطبعا أنت عارف أن القرآن الكريم ينقسم إلى مكي ومدني وبين بين يعني إيه هناك صور وآيات نزلت في مكة هذا يسمى القرآن المكي هناك آيات وصور نزلت في المدينة هذا يسمى القرآن المدني وطبعا في آيات نزلت ما بين مكة والمدينة في طريق هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو جمع القرآن وهذا هو ترتيب القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر واضح ويسير وسهل لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من الذين يقيمون حدوده وحروفه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته